يا شهير عين م توحد اليه فين ا تزعلي إ ن ك بين تفرك وربين لك أ ي ايام مثلونا يا, يا سهر عيني عين ا ل ع ن ف ب ا ت لي علاك شبر عن شبر سعي السما د الشبر م س ر فيني الحاني والشبر ي عند العراق ت ا ع ي ن واكبر شبر م ذ ر و د ا يا, يا سهر عين ا ل ع ل ن مابات بيعونا you、no. 「あっ!」 「やさしいね」「ラヴァーフェクトアイス」「ラ وهم بس في كلبي و دمعان ف ا س فيه ي ت ل م ك ل ذ ي و ي ل تولد ويايونا ياسرعين اهالي باعونا ياسرعين テおい y o a r a n r a g a r a g a r a g o o a r a 「ありがとうごい